Gracias. ولكن يكون ف ج ه بين المتخاصين وهذا ي الشرط م المناظرة حجه ل ل م ن ا ظ ر ة إ م اما أن ينتفق على ح ك ل ل أ ص و إ م ان أ يتفق على حكم الاصل أ ص ل العلم أشي نتذهب أحب فسطر الذي هو موضع م ا ع خ ل ا ي وموضع ا ل ن ج ا ع وهو حكم ا ل ا ص ل بعد ذلك تعرفنا على انه ب ن اذا ء على إ اتفق المتخاصمان على أ ن ع ل ة الحكم كذا قد ي ن ش أ عن ذلك قياس يسمى بالقياس المركب والقياس المركب ذلك حجه على ا ل خ ص م وهو قياس المركب أ ن لا يسلم الخصم العلمه بل يبدي حجة اخرى أ و أ ن لا يسلم وجود العلمه في ا ل أ ص ل فسمينا ا ل أ و ل مركب ا ل أ ص ل والثاني سميناه مركب الاصل وهذان ا ل ر ا س ا ن المركبان لا يقبلان ب ا ل م ن ا ظ ر ولا ياكلان ح ج ة على الخصوم لماذا لما ل أ ن الخصوم تمنع وجود العلمه بالفرع في ا ل أ و ل في مركب ا ل أ ص ل وتمنع وجودها في ا ل أ ص ل في مركب العشر في مركب ا ل و ر ا ء ه في المناظره ا ت متى ينتهر الدليل على الخصوم اذا سلموا بالعلم ثم بعد ذلك قام المستدل و أ ث ب ت وجودها في الفرع أ و سلم الخصم وجودها في الفرع فانئذ ي ن ت ه ق الدليل عليهم فماذا تقولون لو في المناظره طلب ا ل م ش ت د إ ث ب ا ت حكم ا ل أ ص ل بدليل ا ل هل يقبل منه ذلك نعم إ ذ ا طلب إ ث ب ا ت حكم ا ل أ ص ل بدليل ا ل طلب امام ا ل م ش ت د أ ن يثبت حكم ا ل أ ص ل بدليل ا ل فقبل ذلك المتناظره لا يمنع لذلك، لا ي من ع ذلك اذا الشرط م ان يكون حكم ا ل أ ص ل متفق عليه جسمه بين ا ل م ت ن ا ص م ي ن تمام ان يثبته بدليل اذا طلبه اذا إ طلبه طيب هذا كان محور ا ل م ح ا ض ر ة الاجل السابقه لا ت ح ك م ه ا بسم الله في هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله تعالى نستكمل ما تبقى لنا تمام نستكمل ما تبقى لنا من الكلام على حكم ا ل أ ص ل س ي م ي ن لنا الان انه لا يشترط و في صحه القياس على حكم ا ل أ ص ل ي الاتفاق اول مساله الاتفاق على ان, على أن حكم ا ل أ ص ل ي معلم ّ الشرط الثاني الذي لا يشترط لا الاتفاق على تعيين العلم هذا للشرطان تعيني عله خصوصا قد تقدم معنا في ا ل أ ص ل لك لما عرفنا ا ل أ ص ل في ا ل ب د ا ي ة قال ش ا ل أ و ل تمام ا ل أ و ل ا ل أ ص ل قال وانه والاصح وانه لا يشترط لا يُشترط على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه ولا الاتفاق على وجود العله فيه ما يشترط الاتفاق على وجود العله لا يشترط الاتفاق على وجود ا ل ع ل ة في الاصل وهناك م ر و قال ليش أ و ل شيء لا يشترط الاتفاق على ان حكم الاصل م ع ا ل ثاني شيء لا يشترط الاتفاق على تعيين ا ل ع ل ة أ ت ى به في الاصل واتى أ ت بهين في ل م و أ به في حكم الاصل ل م ن ا س ب ة المحليه ل أ ن ه مناسب هناك و ل م ن ا س ب ة المحليه فظرعونا وأكدرىونا للمناسبة ل ل م ن ا س ب ة ا ل م ح ل ي ن طيب ركزوا معي ل م ن ا س ب ة ا ل م ح ل ي ن وبعدين ركزوا معي ل م ن ا س ب ة ا ل م ح ل ي ن بعدين ل ا الهي الله محمد وصلى الله وسلم بعد اذا عرفنا, عرفنا هذا تمام فهو كرار هنا و أ ن ا ذكرت لكم دائما ً يعني ا ل أ ص ل وحكم هذا ه لما يواحد منكم يدخل في كتب ا ل أ ص و ل سيجدهم اكثر الاصولين يجمعون معهم الأصول بينهم عاصية التوب حمالك أسبيبو ل والأصل ه من ا ا ل بينهم بعضهم ق ش ل و رحمه الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه يقول والاصح أ ن ه لا يشترط ب ا ل ا ث ي الاتفاق ل م على أن أم الأصل ولا؟ المثل ولا. ان ل ل معلّل أ ص معنى معلّل معقول له الاصل ن ى علي أو معلل المعنى هذه ا ل م ع ط و ف ة يعني وراء صحبه انه لا يشرط القياس ا ل ا ط ب ا ع اي الاجماع على النص على العله يعني تعيين العله يعني عندك حكم الاصل ك ذ س م ع و ا يا شباب اليس لما ا ن ص على حكم العله اليس يلزم من هذا أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل معلم اه او لا إ ذ ن الثاني يستلزم ا ل أ و ل ولا يستلزم ا ل أ و ل الثاني ساره لما نحن نقول والله اجمعت ا ل ا م على ان حكم الاصل م ع ل تمام هل يلزم منه تعيين ا ل ع ل ة لا لكن الثاني لما تجمع ا ل أ م ة على تعيين ا ل ع ل ة هل يلزم منه ان حكم الاصل معللل ها نعم تمام بهذا قال اسمع المستلزم لتعليله ايش هو المستلزم لتعليله المستلزمين لتعليل ايش يا ج م ا ع ة <تصفيق> النص على ا ل ع ل ة مستلزم لماذا لتعليل م س ت ل ز م و ن ايش لتعليل م ع ي ن ت م تمام الله اعلم طيب إ ي ش السبب يا شباب ما السبب لماذا قلتم لا مش ت ر ف هذين الشرطين يعني معنى هذا هذا أ ص ل ا ما لخمعه مش الرئيسي معنى هذا انه ما تجوزنا نقيس على أ ص ل إ ل ا إ ذ ا أ ج م ع ت الامه على أ ن حكم ا ل أ ص ل أ ه معلم وما ا ن ج ز ن على ا ل ب ا ن وما تجوزنا على ان نقيس على أ ص ل إ ل ا إ ذ ا ا ت ف ى وعندكم ا ل ى أ كذا وكذا ت م ا قال إ ي ش بيش العله دائما ا ل ي ل التعليميه الا دليل على اشتراط ذلك ما في دليل على اشتراط ذلك لا دليل على الاشتراك لا على الاشتراك ا ل ا ت ر ا ق على ان حكم ا ل أ ص ل معلم ولا ا ل ا ت ر ا ق على النص على العلم يعني على تعيننا العلم بل يكفي ا ت ب ا ا ل تعييني بدليل وطريق لنا ل ع ي ش المنطوق ي ل قال وقيل يشترط ذلك وقيل يشترط م ع ل ا يشترط الاتفاق على ان حكم الاصل معلم وقيل يشترط ذلك واحد من اثنين ل ا لمع قال م ع على معذرة د الأصل أن وقد مر أ ن ه لا يشترط الاتفاق على أ ن عله الاصل فلا وانما إ ن ت م م على الأصل حيث طيب قال و إ فرقت كالاصل بين المساله لماذا انت يا شيخ الاسلام فرقت بين المسالتين ذكرت المساله هنا في حكم الاصل وذكرتها هنا قال بمناسبه المحل لان المساله هذه فرقتها هنا لانها تناسب الاصل و أ ع د ت ه ا هنا ل أ ن ه ا ت ن ا ش ب حكم ا ل ا ر ل الاهل ثم يقول ا ن ت ب ه و العباره و إ ن م ا لم أ س ت غ ن ي بهذه عن تلك مع أ ن ه ا ت س ت ل ج م ه ا لبيان المقابل ل ل أ ص ح فيهما ل أ ن ه ا لا ت س ت ل ج م ا ل م ق ا ب ل ة في ه ا لأنها لا ت س ت ل م تمام المقابل ي ش في ا ل ع ب ا ر ة ي هذه العباره آ ن ة ذ ه ا ل ع ب ا ر ل م ش ر و ي ا ل آ ن هو نحن نعرف ان ذكرنا و إ ن م ا طرحت ك ا ل أ ص ل ي قال وقد مر انه لا يفترض الاتباط على أ ن عله حكم ا ل أ ص ل ي ك ل ا ع ه لصاحبك ذكرت هذه أ و ما ذكرت ذكرت ناكبر ذكرت ولا صح انه تمام لا يشترط الاتفاق على وجود ا ل ع ل ة فيه وقيل ي ش ت ر ط ا تمام وعلى الصراط الثاني لا ي ق ا س م م خ ت ل ف ة في وجود العله فيه بل لا بد من الاتفاق على ذلك وعلى الاتفاق على ان حكم الاصل معلم وكل م ن ه م مردود ب أ ن ه لا دليل عليه أثرتها ن في ن كان ا لك وقت مرة فانه لا ي ت ر ط ا ل إ ت ف ا ر على أ ن ع ل ة حكم ا ل أ ص ل كذا ل ل أ ص قال و إ ن م ا فرطت ك ا ل أ ص ل من م ا ل ل س أ ت ي ن يعني ا ل م س أ ل ت ي ن تترى تترى هنا هنا بمناسبة ا لمناسبه ل أن ت المحل تناسب الأصل. وانما لم استغني بهذه المساله هل المقصود وانما لم استغني بهذه ا ل عن تلك مع انها تستلزمها لبيان المقابله للاصح فيهما لانها لا تستلزم المقابله لا تستلزم المقابله ايش لا تستلزم المقابله انها بالعباره اشكلت على ا ل ش ر ا ع يعني ايش اختلفوا فيها المعنى ا ل أ و ل ا ن د ك م المعنى ا ل أ و ل ه م اجدكم المعنى ا ل أ و ل وانما لم استغني م بذكره هنا عن تلك يعني عن ذكره هنا في ا ل أ ص ل مع أ ن ه ا تستلزمها تمام مع انها, أنها, أنها تستلزم فكره لبيان المقابل ا ل أ ص ح ي ه لان المقابل لا صح و ن ا ولا المقابل لا صح ايش هذه العباره لتجدها هذا هو المعنى المعنى الثاني المعنى الثاني رخص معين المعنى الثاني انه رخص ف معين و ق ا ي ش قال و أ ا ء صح في الرياسه أنه لانه صح أ لا يجب ان ل ا أ يجب ن ان ع على ي ج م ان أ ا يقياس ل الاتفاق اي يقول يعني معنى ا ل ث ا ن ي هو ل م ا ذ ا بالنص على العدل عن أن حكم لم تكتفي على ان ل ل ع ع ذكرة حكم ا ل أ ص ل معلل م ا ذ ا ل م تكتفي؟ ل أ ن ه ق ا ل ه في العلم ب د ا المستجم ا ي ة ل ت ي أ ل ي س النص على ا ل ع ل ة يستلزم التعين ا لماذا ع ن ى ل ل ث ا ا ي م أ ن ت لم ت ك ت ب ي بالنص قلت م ب ا ش ر ة قلت والله اصح انه لا يفترض الاتفاق على, على النص على ا ل ع ل ة لماذا ما استغنيت بالنص على ا ل ع ل ة بدلا من ان ف إ حكم الاصل لا يشم علم ع ل قالوا ن عن مع, أنها مع ان النص على العله يستلم ان حكم الاصلي معلل لبيان المقابل الى صحبه يقول لا يشترط الاتفاق على, لا لا يشترط يشترط الاتفاق على ان حكم ا ل أ ص ل معلل بس تعين العلل ل ل ا ص ح ب ي ب ل أ ن ه لا تستلزم المقابله به لا تستلزم المقابله هذا فهم ثان ل أ ن ه ن ا ت ج ت م ع ي ن هناك ما ذكر لتعين العلل هذا ما اظن لايهما اولى هل هذا أ و ل ى ولا هذا ايش اولى ولا لا يوجد صراحه ة ذ أو اذا أ حدث يمشي ومطلع على شيء ان أ و ل و ي ة هذا المعنى أ ن ا ل ا ز تقوم له ا ل م ع ن ى نفسي تقوم الى الثاني ل أ ن ه اشار الى الاستلزاق هذا ا ل م س ت ل ز ل بتعليم وبعدين المقاول واضح فيهما يعني المبنى الان اركز معي لا يشترط الاتفاق اركز معي اذا ايش القول المقابل على القول الاول لا يشترط الاتفاق على ان حكم الاصل معدل هل يشترط تعيين العله لا ايش المقابل أ لا, لا يشترط ا ل ت ف ا ق على تعيين العله المقابل لا يشترط الاتفاق على, على تعيين العله يعني انا عنده عله الاصل كذا شوف القول المقابل ليس متبرعين مره المجابلية غير المجابلية. أنا قال لك أنا عن عن هذا الثاني ينسب من تعيين العله الاتباع على انه حكم الاصله لكن لما اكتفى بهذا, بهذا عن هذا لكي ابين المقابل في هذا ماذا المقابل مقابل هذا غد مقابل ايش وهذا ازرق ب انشاء ا ل ل ه ما عندي في حشد الشربيني كلاف ع ن ه ب ي ه ا لكن في حد طالع م ل ك م ما ا ر و شيء ي خ و ن ي تمام ب ا س ا فهمتم المعنيه انتهينا ا ل آ ن من الكلام على حكم ا ل أ ص ل اي واحد مررنا شيء ي ج ت ي ن ي الى المكتب ي خ ب ل ن ي بعدها ما س ب ح ا ه ك ب ا ل م ح ا ر اللي بعدها عندك شيء في الشارع اشكر فيك بدي اشكر فيك بدي اشكر فيك بدي اشكر ي ك بدي ا ش ك ي ك ب اشكر ف ك بدي اشكر فيك ي ب د اشكر ف ي ا ق ا ل و ق ي ل ه لا يستطيع ان ي ص ن أصم على وجود ع ل ب يوم يصير يصومه مع ل ى علبه ق لانه لا ي ج ب ع الاطلاق لذلك ا ش ا ل نص على علبه يكون م س ت ب ط ة ك س ت ب ا ط ر ب و ي ة الجامعه لا ماشي منه ا ل أ و ل تبع ل أ ن ه هنا فسر النص على العله تمام النص على العله ليس أ ن ه ا تكون مستبطه النص على العله يا شباب هنا معناه تعيين ا ل ع ل ة تكون ا ل ع ل ة م ع ي ن ة ما هو انها مستنبطه او ل غيرها مستنبطه تمام ل معناه ل ل النص على ا ل ع ل ي تمام ع ي لكن ت أن أن ت ك و ن العلة ي ع المهم انهم يتفقون على عده سبقات مستبطه او غير م س ت ب ل ه المهم بغيناهم على نريدهم يتفقون على ان ي د العده م كيف ما يقول كذا مهما ا ي ا ف تمنحت تمنحت ا هذا اخونا ل أ لما كنا ندرس ل غ ا ي ة الاصول واحد من الدفعه اللي ب ع د طالب مشكل ت ا س م و ع يدرس الحرب طالب من ا ل م ش ت ه د ي ن وكان يلخص طلبا يسجلون د ر و الشيخ محمد ا ل ع ز ي ا ل شيخنا في غ ا ي ة الاصول كان ينقصونها من ما هو من الاولى من شفر ا ل س ي ط ر ي اسمعها بالاكله ويسمعها هذا هو تركيزه قال امور طمحت لنا غ ا ش م ن ا لقد قال من ام لا شيء ما كانت ط م ح ع لنا اني قلت لك كان يستعين بالوجيزه ا ل آ ن بيدخلنا في ح ا ج ة بيتخلنا في المناظرات وما يتعلق في ا ل م ن ا ظ ر ا ت تبغوا معي ا ل آ ن بيتكلم لنا عن ا ل م ع ا ر ض ة في الفرع المعارضة في ليش؟ الاعتراضات التي الفرع على、الفرق. يقول ترد في نحن ه لو الخصم على الفرع اعترض ف اول دافئ الفرع؟ نعرف ا ان هذا علم الجدل ع ل و من المتصلة الدق بعلم م العلوم المتصله بعلم الدقه سمى مالك أدام البحث ولمناظرة هذه ا ل م ن ا ظ ر ة عرفوها توجه المتخاصمين خ ص في ن س ب ة بين شيئين اظهار بالصواب يعني يتناقشون في ن س ب ة م ع ي ن ة تمام؟ حتى يظهروا ليش ه ر الصواب هذه هي المناظره ة تمام؟ أحد مسلل معترض أو خصم تمام؟ والآخر لي أو ركزوا طيب لا بنتكلم ع ل ى المعارضه ة في فل اولا ما نتكلم ع ل ى تعريف ا ل م ع ا ر ض ة ثم بنتبين على امثله المعارضه في ا ل ص ف ر ثم بنبين مثالها ثم بنبين كيفيه دفعها اول ح ا ج ة تعريف ا ل م ع ا ر ض ة تعرف ا ل م ع ا ر ض ة ب أ ن ه ا م ق ا ب ل ة تمام ا ل م ع ا ر ض ة هي م ق ا ب ل ة دليل المشتتل م ا م ق ا ب ل ة دليل المشتتل بدليل بدليل ينتج تمام نغير او ضد ما, ما, ما أنتجه م انتجه دليل المشترك تعريف البناني. في تعريف ا ل م ع ا ر ض ة يذكرونها في كتب اداب البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة مثل ر س ا ل ة الشيخ الجرجاني وشرح ا ل ر ش ي د ي ة عليه ب أ ن ا ل م ن ا ظ ر ة إ ق ا م ة الدليل على خلاف ما أ ق ا م الدليل عليه الخصم ت بيواء حقا نفي المصلحات عندهم أنه ن دليل ا ل ح ص م نفي دليل المستدل بعد ا ق ا م ة الدليل عليه يسمونه معارضه ايش يسمى م ع ا ر ض ة إ ذ ا ل ي المعارضه ا ق ا م ة دليل المستدل مقابله دليل المستدل بعد أ ن ي أ ت ي المستدل بدليله أ ن ت ت أ ت ي بدليل تمام يدل على ماذا على نقيض أ و ضد لا بد يكون يدل على اما على النقيض و إ م ا على أوضطط يدل على نبيضه ضد ما انتجه دليل ليش المسلم هذه هي المعارضه تمام ايش المعارضه تمام طيب المساله الاولى هل تقبل ا ل م ع ا ر ض ة في الفرع او لا تقبل عندنا ر ا ي هل تقبل الان بعد ما عرفنا تعريف المعارضه السؤال عن هل تقبل ا ل م ع ا ر ض ة في الفرع و لا تقبل المختار انها تقولها مقابل المختار تقول ما تقبل ل م ع ا ض ر ه ضعف الفرق طيب ليش الذين ق ا ل و ا تقبل تمام قالوا لان فيها حد ل ت ل ي ل المسلم والذين داروا لا تقبل قالوا لان فيها تشارك ل أ ن المسلم ت يتحول ه معترض والمعترض يتحول إ ل ى مسلم لكن المختار أ ن ه ا تقبل دعونا نجيب المجموعين نجيب للموضوع أ و ل ح ا ج ة موضوع ا ل م ن ا ظ ر ة بل ن ج ي ن ت ث ا ل ا ل ا م ع ا ل اذا اردت واحد ايش موضوع ا ل م ن ا ظ ر ة موضوع المناظره ة ا هل يسد ت ث ل ي ت مسح ا ر ا ص أ م لا ها هذا موضوع ا ل م ن ا ظ ر ة إ ي ش موضوع ا ل م ن ا ظ ر ة <تصفيق> <تصفيق> هل يسال تثريث مسح الراس او لا هذا موضوع المنظمه المتخاصمين كل منهما سيتوجه إ ل ى إ ث ب ا ت ا ل ن س ب ة بين هذين الشيئين و يقول يسال واحد يقول ما يسال ب د أ المستدل ب د أ المستدل بدا المستدل س ي أ ت ي باكياس هذا الفرق قال ي س د التثبيت س د التثبيت مسح ر ا س قياسا على ماذا قال قياسا على ا ل أ ص ل الوجه في الحكم ايش الحكم ع ن د و ك في سنيه ليش الوصف الجامع ركن في الاخ كل منهما ركن في الاخذ هذا دليل من دليل إ ي ش ا ل م ج ت م د ا ل آ ن سيعترض عليه المعترض المعترض المعترض يعترض عليه و ل له عندي وصف يعني عنده أ خ ر ى يقتضي نقيض و ص ف ن ق ي ض ة وصفه تفضل أ ق ي م ه ا ل آ ن إ ذ ا المعترض ماذا سيفعل سيقابل دليل المستدل بدليل آ خ ر ينتج النقيض أ و ينتج ا ل و د د الان سياتي الوصف ي ي ي أ ت ي بالنقيض إ ي ش هو عنده إ ي ش توصل إ ل ي ه توصل إ ن ه يشرف ت ث ل ي ت ايش إ ن ق ي م ه ن ق ي م و إ ي ش ب ي ك و ن لا يشرف ت ث ل ي ت ن ظ ر توصل إلى ا ل ف ر ع الفرع الذي كنا نائما هو محل ا ل ن س ا ء أ و لا؟ لا يشغل م ا ل ا د ر ي ب فيه مسح ا ل أ ص ل ياسر على ماذا في ماذا في ا ل ح و ب لا ي م ش غ ت د ر ي ب كيف ن د ر ي ب مسح الخف هذا وصف ا ل كامل كل منهما مسح ف ل ا اذا الان المعارضه <تصفيق> عدم د ن ي ل المستند له الان عليك كم كيف سيدفع ح ا ل ه المعارضه تمام كيف سيدفع ح ا ل ه ا ل م ع ا ر ض ة تمام سيدفع هذه ا ل م ع ا ر ض ة هذه ا ل م ع ا ر ض ة في و ي اسمعوا هذه المعارضه هل م ع ا ر ض ة و ا ض ح ه رايتم المثال ها ن ا ل م ن ا ظ ر ة كانت ا ل م ن ا ظ ر ة فيس هل هي سن ا ت ث ر ي ث بس ح م ص ب د أ المستجد يسن التثريث و ق ي ا س ا على الوجه في سنيه ت ث ر ي ث كل منهما م ر ك ن و كل ن ه م ق ايش ل هل ا معترض مباشرة الاعتراف ايش ا ل م ع ا ر ض ة بتقول م ق ا ب ل ة دليل المستدل بدليل ن اخر يكفر اي نقيض او ضد لا تخرج معي ا ي ش ع د ا ش سنيه التدريس نقيضه والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ت م الان م ا كيف سيدفع المستدل هذه ا ل م ع ا ر ض ة كيف سيدفع؟ نقول يدفعها بكل وسائل دفع الاعتراضات, دفع الاعتراضات في العلم سائل وسائل ا ستاتي معنا في البوادع تمام بسائل الاعتراضات له أ ن الفارق مثل يقول ايش مثل ابداع ا ل ب ا ر ق مثلا ً يقولوا فرق بين مسح الخوف وبين ايش مسح الرص م سيؤدي ح الخفر، ا ل ل ت فيه ي س إ ل ى ل ا ف ا ل خ خ ف ل ا ف س ب الخف إن ا د ق ا ف ي يؤدي لن إلى السؤال ا ل آ ن الذي يضع نفسه هل يمكن أ ن تدفع ا ل م ع ا ر ض ة بالترجيح بان ي ق و ل وصفي أ ر ج ح من وصفك بكذا وكذا وكذا هل يمكن أ ن تدفع ا ل م ع ا ر ض ة هل من وسائل دفع ا ل م ع ا ر ض ة نحن عدنا و س ا ئ ل دفع الوسائل م ع ا ر ض ة التي تدفع بها الاعتراضات ع ل ى العلاج لكن هل تدفع بالترجيح خلاف المختار نعم تدفع بالترجيح تدفع بان ل بالترسيح ا ا ي ع يقول أ المستدل وصفي يعني وصفي الذي ذكرته أ ر ج ح من وصفك بكذا وكذا طرحهم المهم ن طرح هذا ا هنجي م ث ثاني نكزه ع ي في مثال ثاني ثلاثة مثال ل ا م متى تقبل ا ل م ع ا ر ض ة ي اذا شباب؟ إ كان أ ت اتى نكزه كان معي إذا أ بوصف يقتضي النقير أ و الظل اما إ ذ ا أ ت ى بوصف لا يقتضي لا النقير ولا الظل تمام لا ت ش م ع غير م ق ب و ل ة غير مقبولة تمام هنفتح الكتب ا وننطبق بحيبها ل بعدين على الثاني أ و ل ن س م ا ل أ و ل الكاهن و ا ل م خ ت ا ر 私はこのり、とう ان لا يعارض هذا الفرع م ع ا ر ض ة لا ي ت أ ت ى ن م ا م ان لا يعارض م ع ا ر ض ة لا ي ت أ ت ى س ه امام اذن ما هي ا ل م ع ا ر ض ة امام ب ش ر ي تتلمع ن ا ل م ع ا ر ض ة والمختار فضول ا ل م ع ا ر ض ة فيه أ ي ب ف ر ع لماذا بمقتض نقيض ل ح أو ا ل ج ي ن ن ا ل م ع ا ر ض ة تقبل لكن تقبل بايش يا شباب بمقتضى ا ل و س ط يعني بعيده اخرى تقتضي نقيض الحكم في الفرع او ضد الحكم في الفرع المختار ان ا ل م ع ا ر ض ة في الفرع تقبل او لا المختار انها تقبل المختار أ ن ه ا تقبل وانت م لما ت ق و ل عندك م ع ا ر ض ة يعني في م ن ا ظ ر ة ه ؤ ل ا م ع ا ر ض ة يعني في م ن ا ظ ر ة و ه ي ب تم وقيل لا تقبل وقيل لا تقبل ق ا ب ل لا صحيح مقابل المختار يقول ان ا ل م ع ا ر ض ة في الفرع لا تقبل تعرف ليش لا تقبل تعرف ليش هم يدخلون في ا ل ع ي ل ة تم إ ل ا لن تلق منصب ا ل م ن ا ظ ر ة إ ذ يصير المعترض مستغلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من م ع ر ف ة ص ح ة نظر ا ل م ص ط ل ي في دليله إ ل ى غيره غير قسم بل و إ ل ا أ ي ف إ ن ن ا لو قلنا ب ق ب و ل ا ل م ع ا ر ض ة في الفرع س ي ن ك ل منصب ا ل م ن ا ظ ر ة ا ل م ن ا ظ ر ة س ت ن ق ل المناظره فيها في واحد معترض مستدل ومعترض هذا منصب ا ل م ن ا ظ ر ة و ا ل م ن ا ظ ر ة قلنا لكم هي ايش توجه المتخاصمين الى شيئين في تحديد النسبه بينهما اظهارا الى الصواب هذا تعرف ليش ا ل م ن ا ظ ر ة كما عرفها الشريف ا ل ج ت ا ن منصب ا ل م ن ا ظ ر ة واحد معترض واحد،, واحد،, واحد ايش م س ت د ل اوي الذي ي ب د أ بكون ي مستدل وماذا يكون ايش معترض تمام ق ا ل إذا دا ق لقبول ت ب ا ل م ع ا ر ض ة في الفرع بيتغير منصب ا ل م ن ا ظ ر ليش ق ا ل إ ن ه م مستدل بيتحول إ ل ى معترض والمعترض بيتحول الى مستدل منصب مستدلا ا أت... ا ذ م ل أ ألم الم س سنين أ ي أ ت ي المعترض بقياس سنين كانه مستدل م وبالعكس سيصير هذاك مثل المعترض سيعترض على دليل هذا وذلك خروج, عما خروج عن المقصود من المناظره ة ويش من ق ص و د م ا م ن من ع ر ف ة ص ح ة نظر المستدل في دليل ه ل ا ك ه إيش ما المقصود من المناظره د ل لا معرفه الآن ص ح ة نظر المستدل هل نظر المستدل القول ده ركس صحيح م ل ي ام ل لا ي ل ل ف ع ا ل ا من العلم الذي عرفت منصب ا ل م ن ا ظ ر ة ايش منصب المناظره ة من إيه؟ مستدل و م ع ت ر تمام و م ع ن ى ه ان اي شيء يؤدي الى انقلاب منصب ا ل م ن ا ظ ر ة هذا غير م ق و ل في ا ل م ن ا ظ ر ا ت يتحول ا ل م ع ت ر المستدل و المستدل ايش يتحول م ع ت ر تمام وانت عرفت ان م ع ر ف ة ص ح ة ن م ر المستدل ة هلق ر لكم اظهارا للصواب ا ظ ه ا ر لل プールはあなたのお話を聞いてください。 لا إ ث ب ا ت مقتضى ا ل م ع ا ر ض ة يعني الادم ما اتى بالقياس الثاني المعترض ليس مقصوده القياس الثاني إ ن م ا مقصود ه من اتياب القياس الثاني اهل الدليل المستدل لا اثبات مقتضى القياس الثاني ف إ ن ه سيؤدي إ ل ى كلاهما منصب ا ل م ن ا ظ ر وبعد ن نخرج من الموضوع المناظره الى أي ش ا ء ل لكن المقصود هو هذا الدليل المستجابر المسمعي قلنا ق ل ف ص ل من ا ل م ع ا ر ض ة ماذا هدم دليل المستجد فاذا هدفنا هادف دليل المستجد علمنا عدم ص ح ة نظره لا لا اثبات مقتضاها ليس المقصود معارضة ليش من المعارضة وهذا ما ليش لو كان ل المقصود اثبات ر ض ة ل مقتضى م المعارضه ة ا قل لنا انه ل ل م ت ت ا ف سيؤدي الى انقلاب منصب المعارضه ة تعرضت ل أ ن مقتضى ا ل م ع ا ر ض ة تمام ي القصد س ا ا م ل من ا ل م ع ا ر ض ة هدو دليل المستدل لا إ ث ب ا ت مقتضاها ل م ع ا ز ي ن ا ل ق ص د من المعارضه هدو دليل المستدل يعني لا إ ث ب ا ت ما تقتضيه ا ل م ع ا ر ض ة هذه صورتها ك م م وصورتها في قلبه ان يقول المعترضه المستغلين. ما ذكرت من الوصف وان يبتدا ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آ خ ر يرتدي نقيضه أو د او ذكرت ل وإن اختار الحكم ضده نحو ا ل م ش ح مقنون في الوضوء هذا هو يشد الوصف فيسن و ت ث ل ي ت ه يعني ا ل ف ر ق كالوجه إ ل ى ا ص ل تعبير عندنا اللي تسبوره احسن شوي ق و ي س صعب تستنبط الاصل والفرع فيقول المعارض فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن ا ت ث ل ي ت ه ي ع ل ي ه كمسح ل ي ش مسح لكن بيان ما ولكن ا هذا ي ن ا ل ه ر طيب ا ا ل ل ع مناظره جديده ونصح الصخور فوق يمسح ه هذا المثال ونضف موضوع الثاني المناظرة المثال الثاني تقول هل الوتر واجب أ م ليس واجب ن سيتناظرون في ماذا المثال رقم اثنين سيتناظرون هل الوتر واجب أ م ش ن ه هل الوتر واجب ابعش أ م ش ن ه اي ن ي ب د أ س ي ب د أ من المستذن هل هو منصب المناظره الان المستذن ايش فيقول فيتوصل ي في الى الحكم؟, في في الحكم في الفرع قال ليش الوتر و ا ش ب توصل ا ل ي ش الحكم قال ش الوتر و ا ش ب قياسا على ماذا يا احلفه قال قياسا على التشاهد ا ل ا خ ر في ماذا الحكم يقول و ماذا كنت واجب ياسا على التشهد ا ل أ خ ي ر ما الوصف عندك قال الوصف عندي مواظبه ة النبي ي ع النبي ة ا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حكم الفرع متبق عليه لا؟ خلاصنا خلاص منها؟ بين حكم الفرع متبق عليه بين الطرفين دفاع أو、لا. ا ل آ ن سياتي المعترض هذا المستدل ه ا ل آ ن ياتي المعترض المعترض من هذا يتكلم تاب ه من كلامه ب د أ المستدل قال الوتر واجب قياسا على التشهد ا ل أ خ ي ر الذي هو موضع الاتفاق بيني وبينك في كونه واجب والوصف الجامع بينهما م و ا ط ب ة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ولا يواطب النبي الا على واجبه تاتي المعترض يقول له عندي وصف تمام يقتضي تمام ضد فرع ضد, ضد حكمك في الفرع هذا سينحدر دليل الله ما ستقول الفرق المتر سنه قياسا على ماذا ماذا س قصه قياسا على ركعتي الفجر, الفجر. الفجر. بالاتفاق بيني وبينه ليست ركعتي الفجر. الفجر انت تقول حنفي يقول الحلف عندها تقول ر ق ع ت ي ن فجر بسنه او لا, لا ن ع ما تقول نقول ادري ما تواظب ت عليه النبي صلى الله عليه وسلم الم يواظب عليه النبي صلى ا ب ي و ا ل ب عليه وسلم لا حمراء الله ا عليه وسلم طيب اين الحكم ها؟ أ ي ن الحكم صنعاء اين الوصف الوصف عندي الجامع بين الوجر وليش والفجر ان كل م ن ه م ا مؤقت مؤقت بوقت ص ل ا ة من الخمس ركعتي الصبح مؤقته ب ركعه بليش بالفجر د ا قبل الفجر والوتر مؤقته به بعد العشاء بعد ليش بعد、زي. مؤقتا ف ب وقت صلاه من الخمس ولم يوحد من الشارع ايجاب صلاتين في وقت فرن واحد تمام واضح الان آ ن ه ذ ه د م ا ب هذا هدمنا, بهذا هدمنا دليل لهذا المسلم الان ايش عليه المسلم علي المسلم يدفع الاعتراض يبني قادح في, في, في الوصفه او د م أ يرجح يقول وصفي ارجحهم من وصفك بكذا وكذا وكذا تمام اذا ا ل م ع ا ر ض ة ما تقبل اينما بالنقيض او ب ا ا ل س ن ة والوجوه ف ا ل د ن او لا ولا لا يجتمع عنها ولكن قلت لا تمحن هذا وظيفته、okay. ا ل د ي ن هكذا ر ج ب في ت ف ت ر ك ا ل موضوع ا ل م ن ا ظ ر المسدد قال كذا المعترض قال تمام واضح طيب الوتر واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب التشهد الوتر هذا موضع النزاع حكم س ن ه الواجب واضب عليه النبع سنه الحال العله فيجب م ا م ا ح ك م المنتج فتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت سنه من من الخمسي س في و من فجر ي ش د ك ا ل ف ج ر يعني تركت غير ف ج ر بهر شوي ة يعني ما هي تركتها احسن منه العراق صاحبنا جابنا صاحبها ص صاحب. ي ا ق ة ج م ي ل ة إ س ك ا ل دور ا ل ح ن ف ي ا ل ا ب ر واحد ياسا ع ل ك التشهد في جامع مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم فأي ولم معين تمام يكن ن احد ل العشاء والمفدر ل و وقت وقت ر ر في في ا ص والأمن ح من الشرع وضع صلاتي فرض في وقت واحد عبارة بدا جدا, جدا هذه المثل تمام؟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 وحرد المعارضة ضده بالمقتضي بالمقتضي الحكم ا لنقيض ل ل أو فلا تقدح هذه ليست من القوادح في البعض لماذا أهم؟ لعدم ن اهم ف ا ت ا ا لدليل ل د لعدم المنافاه لدليل المسند لا ل تكون إ ل ا بالنقيض أ و لا او ضد المنافي يا نقيض يا ضد لا نقم ولا نطفه ليست م ن ا ف ي ة مثال كما يقال اليمين الان مثلا الكلام كله باليمين الخمسه طيب شح الصبغه بثالة بسحة نرتب واحدة ما يغادع ر الافكار مثال ن نحن ا ا كلا الخصم كذا ا ر يفكر ت هذة كوه شو شو وجل يقول نفسي م رقم ث ل ا ث ة سيمثل لنا اتاء ا ل م ع ا ر ض ة بخلاف ا ل حكم ب خ ل الفرد ف حكم ا هذه ليست ق ا د ح ة لان ي س ت ق د ح ة ل أ القادح ما يكون الا بالمنافي و ا ل م ن ا ف ي يا نقيض يا, يا نقيض、غم. المنافي هو النقيض أ و ل ي ش الاول انظر مثلا في اليمين ا ل غ م ص ا ل آ ن موضع ا ل ن ج ا ع بينهم في اليمين ا ل غ م ص المستدل المشتدل قال اليمين الغموس الفرع ة اليمين الغموس لا توجد ا ل ك ف ا ر ة قياسا على ماذا قياسا قال على ش ه ا د ة السور م ا ش ي فيها كفاره يجمع ماذا بالحكم الحكم على وجوب الله ا في موضع الجامع الجامع كل منهما دور يهتم به غائله كل منهما دور يهتم به ايش في الفرع اللي يتوصل اليه هنا اليمين الرموش تمام توجب لك ا توجي ب ه فهره إ ن ت المعترض قال عندي وصف آ خ ر إ ي ش عندك وصف قال الفرع اليمين القاموس توجب التعزير قياسا على ماذا على ا ل أ ص ل قياسا على ش ه ا د ة ا ل ز و ب في إ ي ج ا د ه ا التعزير <تصفيق> الاصل وحكمه ا ا إ ن المعنى الجامع إ ي ن المعنى الجامع قال كل منهما أ ك د الباطل يعني في ج ه ا د ه الزور أ ك د الباطل وفي اليمين الغموس أ ك د الباطل بما يظنوا انه حق بما يظنوا انه حق ايش اللي توصل له هنا الفرح المعتبر؟ اليمين يوجب العشر تعزير في منافاه الكفارة. بين نفي الكفاره وايجاب التعزير لا يلزم من هذا هذا ما في منافاه بين عدم وجوب ا ل ك ف ا ر ة وعاء ووجوب التعزير لا منافاه بين الاذن هذا م ع ا ر ض ة بالخلاف مش بالنقيض ولا باليش بالضد هذه ليست ق ا ض ح ة لماذا لعدم المنافع د م ليش؟ اي ف أ واحد يحصل علينا ا ل شيء آ خ ر يقول والله ما س ن ف ع ل أ ن ا ل م ع ا ر ض ة في ا ل ف ر ع لا تقبل إ ل ا بالنقيض او بالنقيض هذا ل ن مثلا ه ق ا ل م ث ا ل و ا ا و المثال ن ا احسن ايش ع ب ا ر ة ي م ي ل ه واحد ي ك ت ب ه ا من هنا أ ح س ن ل ه يقول ايش ا ل يمين الغموس لا توجب ا ل ك ف ا ر ة ك ش ه ا د ة الزور بجامع اثم البارد ف ي ب ا ل معترض ا ل غ م و س توجب ا ل ت ع ز ي ر ياسن على ش ه ا د ة الزور بجامع اظهار الباطل على وجه من التاكيد يغلب اظنه كونه حسن في الغموس باليمين وفي الزور ب ا ل ش ح ة فهذا لا ي ص ت ح فانه لا منافاه بين تقويه التعبير ونفيذ الكفار لا منافاه فيه منافاه ل ا م فيه م ن ا ف ا م ا لا م ن تكون الا بالنقيض ة يهو او ي بالنقيض طيب بعد ما عرفتم هذا ما هي طرق دفع ا ل م ع ا ر ض ة طرق دفع ا ل م ع ا ر ض ة طرق الإنسد هي الطرق ا ل م ش ه و ر ة تمام، عدم تسليم وصف المعلل به ت م القياس م ا مع الفاق ت م المهم م ا هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة لكن هل من وسائل الدفع السؤال الآن نضعي هل من وسائل الدفع هل من و س الترجيح ئ الدفع ا ل أ و ل نقره نكمل ا ق ف ر ق وقرر المختلفه و... و... <تصفيق> و... و... من قبل وددي و ع ر ض ت ل من مختلفه م من قبل ولعيشه ايضا يعدم م ا يدلل مستقبل م و ل ل ي م ش ه ايضا هل يكتب هذا الاتراك في السداد يعني يمين و الغموس قول يعتم و Bohره بالكفار شهادة فلا مثل لا يبجي قائله و يعتمون وهيل ل خير فلا يوجب الكفاره اليمين و القرب الثلاغ لا يبجي فيقول ا ل م ع ا ط ل ي ع ن أنه ي يومين رغموس قول مؤكد للباطل يظن ي ه حقيقته فيوجب التعديل هذه ا ي العله فيوجب التعديل هذا حق الفرق كاحمدك كشهاده لا كشهاده ليش تسوس طيب احمدك فيقول ا ل م ع ا ر ض قول ا ل مؤكد بالباخر يذن ي به حقيقي ج ذ ب و ر فيوجب التعديل ف ش ه ا د ه الجدبور حقيته او حقيقته ا ع ق ك م التوحيد حقيقته حقيته يعني قولوا حقا يعني لكن مجعله المخطوطه اللي عندي أ ز ه ا ر ي ه ح ق ي ق ي ل ع ل ه اعتمد على ا ل خ ا ر طيب لا اله الا الله طيب, طيب ش م ع و ا انا نشحن السبور نشحن السبور ن ش ح المكان نشحن المكان بعد هذا الان <تصفيق> بنعت إ ل ى هنا وسائل دفع ا ل م ع ا ر ض ة وسائل عنوان كيف تدفع المعارضه ا ل م ع ا ر ض ة إ ل ى وزنك تدفع رقم واحد تدفع لكل وسائل دفع الاش؟ دفع تمام؟ عدم دفع الاعتراضات التي س ي ع ت مثل عدم التسليم بالعله مثل ابداع الفارغ عدم التسليم ب ا ل ع ل ة مثل عدم التسليم بالمصر ابداء الفارق لا واحد هذا ما في خلاف السؤال كان مثلا تدفع ب ل ت ر ج ي ح هل تدفع بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض أ م لا هل تدفع بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض ة هذا موضع نساء هذا موضع إ ي ش هذا موضع مساء هذا موضع ا ش مساء طيب ا لانه ا هل ا تدفع ا ن ترجيح وصف المستدير على وصف المعارضه ام لا مزرعي. طيب إ ذ نتكلم نحن الآن كيف تدفع ا ل م ع ا ر ض ة الان, انت الآن هدم د ل ي ل ولما أ ت ى بالاعتراض وكان اعتراضا مقبولا هدم لا ادري كيف ا ل آ ن المستدل يدافع عن نفسه كيف يدافع المستدل على نفسه ماذا ف ع ل قال احمد و ش ا د دفع ا ل م ع ا ر ض ة كل ا ل و س ا ئ د التي سياتي الكلام عليها مثل علم التسليم بوصف المعترض ابداء الفار سياتي معنا السؤال ا ل آ ن هل يمكن دفع المعارضه بالترجيح لوصف المستدل على وصف、المعترف. المختار ع ت ر ا ل م نعم ا نعم. لماذا خ ت نعم م ل ا ل أ ن العمل بالراجح واجب لان, لأن المساله ا ل آ ن هل تدفع ا ل م ع ا ر ض ة بالترجيح والمختار في دفع ا ل م ع ا ر ض ة ا ل م ك ت و ر ة ز ي ا د ة على دفعها بكل ما ي ع ر ض به على ا ل م س ت ي ب ا ت د ا د في ع ه ا التدان ر ي ل ل م ر بمرجح مما ي أ ت ي في مؤلف لتعين ا ع ن الجبار فهو المختار في دفع ا ل م ع ا ر ض ة ا ل م ك ت و ر ة تمام زياده ة نقص معين على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ا الابتدال ب تنتبهها ت تمام؟ تفعوها اعتراضات د ا ن يعني في ع ى ل ل م س ت د ا ا م ث هذه تفعوها هل يقولها التي التسريب الوصف التمام التسريب العلم تمام؟ وشائل تفعوها؟ معاك يا كلام؟ الآن هل تدفع بالتنجيح؟ قال على على هل لكن في تدفع وتفعوها نعم والمختار من هذا مخترع ب ا ل ت ر ي ح لماذا بالترجيح لوصف المستدير على وصف المعارض لكن ا ل ت ر ي ح لا, لا بد من ا ل مرجح او لا بالمرجح لان هذه المرجحات ما هي المرجحات المرجحات ستاتي معك ستاتي معك في كتاب التعادل والترجيح المرجحات للقياس و المرجحات للعلم ستاتي معك في باب التعادل و ليس الترجيح لماذا الله قال مما محله م ياتي فى تدفع بالترجيح لان العمل بالراجح لتعين العمل بالقيش ا العمل بالراجح ا بتاعيول ع العمل تاعيول العمل بالقيش هذا هو ا ل م خ ط ا ر ا ل ع ر ف ا ل ك ر ن مقابل المختار ليش وقيل وقيل لا تدفع به ل أ ن المعتبر فيها رسول من اصل الظن لا مساواه ت لذنب الاصل و أ ط ل الظن لا يندفع ب ا ل ت ر ج ي خ ورد ورد ب أ ن ه لو صح ذلك لنقتضى منع ق ب و ل الترجيخ مطلقا وهو خلاف ا ل أ ج ب ا ر قال وكيل لا, لا, لا تدفع المعارضة بالتسجيح ل لا لا ل ا تدفع تدفع يعني م ع ا ر ة ب ا لا ت س ي م لان المعتبر فيها المعتبر في ا ل م ع ا ر ض ة أ ص و ل أ ص ل الظن حصل بالمعارضه هذه أ ص ل الظن لا م س ا و ا ت ل ظ ل ا ل أ ص ل لانه لا مساو ل ظ ل ا ل أ ص ل حتى نقول انه م ت س ا و ي ة فنحتاج الى ا ل ج ه ع ل أ ن ه لا ت ن ت ه ي الترجيح إ ل ا عند تساوينا اذا تساوي دليلنا م ن ن ت ن ي لما يتعادلن الدليلين نرجع واحد من الدليلين على ا ل آ خ ر يتعادلن ع ن ى التساوينا قال ل ي أ ن حصل أ ص ل الظن مش مساواه ا ل م س ا و ا ت ت ف ع ل ت ر ج ي ح ل ك ن هنا أ ص ل الظن ثم يقول و أ ص ل الظن لا ينتفع ا ل ت ر ج ي ح أ ص ل الظن هذا ما ت ت ف ع ا ل ت ر ج ي ح قال إ ي ش مربعت و دوتا. لانه لو صح ذلك لو صح أ ن أ ص ل الظن موجود و أ ن أ ص ل الظن لا ينتفع ب ا ل ت ر ج ي ر لارتضاه منع ذ ر و ل ا ل ت ر ج ي ر مطلق الى القضاء على انه اي ت ر ج ي ر لا يدبل و هذا خلاف ا ل إ ج م ا ع ل أ ن العمل بالراجح واجب وبالاخر مما اثبت عليه ا ل أ م ه على أ ن العمل بالراجح ايش واجب اربعه هذا يا شباب لا اله الا الله انتهينا منها بعد ما عرفتم هذا الان صار عرفتم هذا لان عندنا قولنا المختار إ ن ه من وسائل الدفع ل ي ش ا ذ ا هل يشترط هل يجب على المستبد أ ن ي و م ن الى ا ل ت ر ج ي ح بالدليل وبعد أقول أقول وهذا الوصف أرجح بالوصف وكذا وكذا يومي، بكذا عليها؟ صنعها عجلة ما الجياسة أرجح أن أن هل يجب أن أن يشير في دليله الى الترجيح سيجيب عليك لان الترجيح خارج عن الدليل الترجيح خارج عن, ليش؟ عن الدليل قال والمختار بناء على الاول انه لا يجب الايماء فقط والمختار بناء عدد اولي انه لا يجب ا ل ا م ا ء اليه أ و إلى الترجيح الدليل ابتدان ل أ ن ترجيح وصف المستغل على وصف معارضه خارج عن مع الدليل وقيل يجب ل أ ن الدليل لا يتم بدونه بدون دفع المعارضه بدون بدون دفع المعارض. بدون دفع المعارض ع ا ا ل م ر لا معارض ة حينئذ فلا حاجه الى دفعه قبل وجوده هَا سَمَى قال والمختار بناء ً على ا ل أ و ل وهو ان لا تدفع بالترجيح أ ن ه لا يجب ا ل إ ي م ا ء إليه أي الإيماء الى إ إ ي م ا ء ل الترجيح ا ل إ ي م ا ء الى الترجيح ما يجب ا ل إ ي م ا ء إ ل ى الترجيح لا يجب ا ل إ ي م ا ء إ ل ى الترجيح بما ذ ا في الدليل ابتداء ً ابتداءً في ا ل ب د ا ي ة ما يشيره في لكن لو عليها يشيره لا لكن يشير هم الى الترجيح ا الى لا ابدا يشير الى الترجيح لا الابتداء لان ترجيح وصف المستجد على وصف معارضه خارج عن الدليل هذا ليس من الدليل وانما خ ا ل د عن الدليل وما كان خالدا هذا خارج عن, عن الدليل طيب تم بعدين ق ا ل ل ه اجمعين خارج عن الدليل وقيل يجب وقيل يجيبو. يعني وقيل يجب يعني يجب ا ل إ ي م ا ء إ ل ى ا ل ت ر ج ي ح بالدليل لماذا قال لان الدليل لا يتم بدون دفع المعارض لكن ا ش هذا يعترض عليه الدليل لا يتم لما ي ع ت ر على الدليل هل يكون يهدم الدليل او ما يهدم يهدم عليك ان ل م ع المعارضة. تدفع المعارضه ة لا ل م م ع ا ر تدفع المعارضه ل لا. لما يهدد ة يجب علي يشذكر التفجيح ويضم ق ا ل و قلنا لا م ع ا ر ض ة حينئذ اي لا معارضه حينئذ ل م ج د ا ل فلا ح ا ج ة إ ل ى دفعه يعني الى دفع المعارضه قبل وجوده لا حاجه الى دفعه قبل أيته لا حاجة إلى دفعه قبل قبل وجوده لا حاجة إلى دفعه قبل تمام والمختار بناء على ا ل أ و ل أ ن ه لا يجب الايمان إ ل ي ه أ ي الى الترجيح بالدليل ابتداع لماذا لان ترجيح م م ا هذا ر وصف المستدل على وصف معارضه خارج, خارج عن الدليل وهي لا, يجب؟ لماذا؟ لأن الدليل لا يتم بدونه دفع على إ ب ت د ا ء النعم قلنا لا معرض ح ي ن ي ن فلا حاجه الى دفعه قبله ق ب ل ه ل ا حاجه الى دفعه قبله و ا ل ل ه ر فضرب عن النصارى ا ل ص و ت انها ثلاثه قال يعني يكون أودد تليمي معترم ا ظننا ل م ع ا ر ض ة ما أ و ج د ت ظن مساوي للظن ا ل أ و ل حتى نقول ان انت تساوي ظنين نحتاج إ ل ى تسجيح ظن على ظن بل أ و ج د ت أ ص ل الظن وهذا أ ص ل الظن ما يندفع بالتسجيل لا يندفع بايش يسجلنا لك ان ل ا خ ذ ما منقع انه ما ن د ف ع ا ن ه يندفع بالتفتيش بلا شك ف و سلمنا انهم يقولوا ص ل سلمه قال ما اخاف اطل الحب لا يتحق و م ج ر د تدريبها كيف كيف قلنا اول معاق ن الحب م ا يتحق لمجرد تدريبها انت لها الحب ما حقنا عليه انت ليه مع ما يفتح هذا كيف نقبل معاويه بعض د ا م ع ل ا ق ه تمام لا, لا, لا يكون حجه تمام لا يكون ح ج ة على الخصم لا يكون ح ج ة يعني أ ن ت تقول ا ل آ ن ي ارشده اي دليل اعترض عليه معناه أ ن ه أنه يعني إ ي ش أ ن ه ن ا نتكلم عن المناظرات ل آ ن نقول ا ح ت ى دليله هدم بسبب الاعتراف والا إ فلا تتمسك بهذا التنمر اجب عن هذا الاعتراض والا فلا تتمسك بهذا التنمر بالبحث المعدني الاخر